والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي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 شَرَحَ عَلَيكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ مُوسَىٰ بِهِ لُحُون ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَٱلَّذِينَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَٰهِيمَ وَأُسَٰع وَعِيسَىٰٓ أَن يُقِيمُوا وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لغضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم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 حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدركنا على الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إِن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 من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما وهو على جمعهم إذا يشاء قدير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 يَشَأْ أَنْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرْوَاقِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورْ أَوْ يُوبِقَهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ الذين الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون تبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسئوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب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 فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذغنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 أو يزوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء إحجاب أو يرسل رسولا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 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إلى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ